يا هل ويا ناس عاشق انا والعشق جنب راسي ما اظم عليكم يا اهلي ويا ناس ما اظم عليكم يا اهلي ويا ناسي عاشق أنا ويا ناسي عاشق انا والعشق جنب راسي عاشق انا والعشق جنب راسي ما ظم عليكم يا اهل ناسي عاشق اناوي العشق جنب راسي ما ظم يا اهل ويا ناسي اناوي العشق جنب راسي هوا هي فاطمه رزقيه هوا تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي يا فاطمه حبك سكن في ذاتي نبض القلب باسمك يا دج مولاتي نبض القلب باسمك يا مولاتي يا فاطمه حبك سكن في ذاتي nabudun galab bismichid ghawlati mnadhkar ismi fatima kan shifat rasmi fatima mnadhkar ismi fatima kan shifat rasmi tinzlu w ts'aq اظم <مع> عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا والعشق جنب راسي اظم <مع> عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا والعشق جنب <طهوها> هي فاطمه <صحي> <صحي> السكيه فاطمه اهواها هي فاطمه <صحي> <صحي> <صحي> <صحي> <صحي> <صحي> <صحي> <صحي> تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي <صحي> للموت يا النبي ما عوفي والكعبة من تحس تجي والطوفيج من النبي من همت بغرامي فاطمه يسحر كلامي فاطمه همت بغرامي فاطمه يسحر كلامي يا فاطمه الشخصك ابد ما ناسي يا فاطمه الشخصك ابد ما ناسي, ما ناسي, ما ناسي, ما ناسي, ما ناسي ما عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا ويل عشق جنب راسي, راسي. اطمع تنزل وتسعد اسمك اله الكون هو من قبس تشع كل من قبس تشع كل الانواره اسمك اله الكون هو انقبس نورج تشع كل انواره لا ما نسيتي فاطمه دم اشتريتي فاطمه لا ما نسيتي فاطمه انت الندى انت الندى عليكم يا هل ويا ناسي عاشق انا ويل عشق جنب راسي طمع عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا ويل عشق جنب راسي اهواها هي فاطمه, فاطمة. هي. فاطمة. فاطمة. تنزل وتسعد فاطمة وينفاسي تنزل وتسعد فاطمة وينفاسي من زغرايم بيها بالتلعادي لما اعطي حب شد هي سنادي لما اعطي حب هي سنادي من زغرايم بيها بالتلعادي لما اعطي حب شد هي سنادي كل شدة حضاره لما تتعذيب كل شدة حضاره من تعذاب ومن نذكر اسمك يعطيني لو ماشي من نذكر اسمك يعطيني لو ماشي اقوم عليكم يا اهل ويا ناسي عاشق انا والعشق جنب راسي هي فاطمه فاطمه ها هي فاطمة هي فاطمه ها فاطمة, فاطمة تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي تنزل وتسعد فاطمة وينفاسي الحسن يا بنصر بيتك لاشه وتشفا كل جروحي بيتك يا ام الحسن يا ساكنه بمصر روحي بيتك كل جروحي يا ام نبينا فاطمه بيتهدينا فاطمه بيتهدينا يا ام نبينا هيك شاطين حتكي قلبي مركب راسي شاطئ محتت قلبي مركب راسي اطمئن عليكم يا هلو يا ناسي عاشق انا والعشق جنب راسي اطمئن عليكم يا هلو يا ناسي عشق انا و العشق جنب راسي هواها هي فاطمه السجيه هواها هي فاطمه السجيه فاطمه تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي تنزل وتصعد فاطمه وينفاسي من دون كل النسوى الله اختاريك لليوم تضوي على الخلق انواريك لليوم تضوي على الخلق انواريك من دون كل النسوى الله اختاريك الله اختاريك اليوم تضوي على الخلق انواريك نعمه فاطمه وش نحكي عنها نحكي عن فاطمة, فاطمه يا فاطمه بالتشد عزم وباس يا فاطمه بتجد عزمي وباسي مرحبا عزم عليكم يا اهل ويا ناس عاشق انا والعشق والتوزيع عمنا جبار لا متقال ولا العشق جنب راسي هاواها هي فاطمه راسيكي هاواها هي فاطمه, زهر فاطمة, فاطمة, فاطمة, فاطمة, فاطمة, فاطمة, فاطمة أهل البيت مالك الاسدي كلمات الشاعر الحسيني حسام البيضاني